وَمَا أَنْزَلْنَا على قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْظَرِينَ إِلَّا فَاحِتَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةً على الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَأْنِ لَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِن كُلُّ الْمَنَّ مَا جَمِيعٌ لَدَيْنَا আয়তু মুমী সত্যৈ নহ নি হদ্দ সিন্নয় جَنَّاتٍ ও না সিংহী নদিউ সন সিংহ মিও লি কোমি وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت আসার ومن হল ومما لا يعلمون ও لهم মু وَنَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَذِيذِ الْعَلِيمُ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَادِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمُ فالشمس ينبغي لها أَنْ تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.